مغيثي اذا ضاقت علي مذاهبي مقيلي اذا زلت بي النعل عاسرا واسمح غفار وأكرم واهبي فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائبي ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني بني المكاسب اذا سدت الاملاك دوني بابها ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي فزعت إلى باب المهيمن ضارعا مدلا أنادي باسمه غير هائبي فلم ألفح حجابا ولم أخش منعه ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجا والغياهب يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطاء كثير المصائب فما رفوي عن جريمة خاطئ وما أحد يرجو نوالي بخائبي فلا تخش إقلالا وإن كنت مكسرا فعرفي مبذول إلى كل طالبي سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا بالمنا والرغائب فحسب يا ربي في الهزائز ملجأا وحرزا اذا خيفت سهام النوائب وفي معنى قوله اذا سدت الاملاك دون بابها قول المكودي صاحب المقصوره انفه الذكر اذا عرضت لي في زماني حاجه وقد اشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفه ضارع وقلت الهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد وللشيخ مصطفى الباب الحلبي المتوفى سنة تسعين وألف يا حي يا قيوم قد بهر العقول سنى بهائك أثني عليك بما علمت وأين علمي من ثنائك؟ هوى المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك متحجب في غيبك الأحمى منيع في علائك عجبا خفاؤك من ظهورك أم ظهورك من خفائك الكون إلا ظلمة قبس الأشعة من سنائك وجميع ما في الكون فان مستمد من بقائك بل كل ما فيه فقير مستميح من عطائك ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك والثناء على الله عز وجل والتعلق به وسؤاله باب واسع في شعرهم وهو على كل حال قمة شعر المدح وذروته وسنامه وقد رأينا أنه كبقية أغراض المدح الأخرى لا يقصر عن أقوال فحول الشعراء في هذا الباب فأصحابنا الفقهاء أحرياء أن يرفعوا به الرأس لرفعة شأنه شكلا وموضوعة الفجاء الفقهاء وإن تحصنوا بالعلم وتأدبوا بالدين فإنما هم بشر من الناس تساورهم نزوات الشر وتستفزهم أهواء النفس فيبغضون ويثورون وتنشأ بينهم الحزازات فيتراشقون بسهام النقد والتجريح ومن كان منهم يقول الشعر لم يملك ألا يتنفس ببضع أبيات في هجاء خصمه منشدا بلسان حاله قول الشاعر الحماسي وعلام ما أركبه إذا لم أنزل وقولنا ببضعة أبيات يعني القلة فمن الملاحظ أن شعرهم في هذا الباب قليل ومع قلته فإنه لا يسلك سبيل الفحش ولا يتورط في السباب وفي الغالب يلجأ إلى التعريض والكناية فلا يجاهر بالعيب ولا يصرح باسم المهجو ومن ثم كانت أشعارهم في الهجاء إنما هي أبيات ومقطعات لا قصائد مقولات على المعهود في شعر الشعراء الذين تعاطوا هذا اللون من الإنتاج الشعري والواقع أن الهجاء بهذا الشكل يكون فنا من القول عرفته سائر الآداب العالمية من قديم وحديثة بخلاف الهجاء الذي يغرق في الطعن ويبالغ في التقول ويتفظ من الفحش وسيلة لتحطيم الشخص المهجوم فإنه أبعد ما يكون عن الأدب والفن وتصنيفه مع الأغراض الشعرية إنما هو على سبيل التجاوز والاعتداد بالشكل أكثر من المضمون ولهذا كثيرا ما ندد به النقاد واستبعده مؤرخ الأدب من حظيرة الشعر العربي وصار اليوم في عداد الأغراض الشعرية المنقرضة أو التي أشرفت على الانقراض فقل ما نجد في ديوان محدث في غرض الهجاء شيئا نذكر إلا أن يكون نظما قليلا على نحو ما المعنى إليه وعلى سبيل الكناية والتعريض بحيث إنما يتعلق النظر منه بالتعبير الأدبي الذي يكون هو مناط الإعجاب وأما التشنيع بشخصية المهجو فإنه آخر ما يخطر بذهن القارئ أو السامع ومن هنا تظهر حصافة أصحابنا الفقهاء وسبقهم الأدبي إن صح التعبير إلى تمحيص حقيقة الفن وعدم خلطهم بين الأغراض الشعرية الحقيقية وما حمل عليها تهريجا وتضليلا وذلك ما يجعل أدبهم مثالا يحتذا ومنوالا ينسج عليه لو كان هناك إنصاف لا محل زراية وتنكيد كما يجري على الألسنة فما نرويه من ذلك قول الإمام الشافعي في من دعا عليه بالموت تمنى أناسا أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لإن ميتم الداعي علي بمخلدي وقد يسبق الداعي إلى ما به دعا فلا يأمنا إلا يكون هو الردي ويقال إن صاحبه المعنية في هذه الأبيات هو أشهد الفقيه المالكي المعروف فانظر كيف لم يسمه ولم يقل فيه شيئا يكره إلا ما هو من قبيل المسلمات ولا غروة فقد كان شريكه في الأخذ عن الإمام مالك وكان أحد الأعلام فإن يقم ما نسد إليه حقا فهو مما يكون بين أهل الفضل والكمال من المنافسة التي يقتضيها الاحتكاك والمعاصرة حجاب كما يقولون ومع ذلك فما زاد الشافعي رحمه الله على القول لأن الموت سبيل الجميع وإنه إن يموت فإن الداعي عليه لن يخلد ولربما سبقه إلى الموت فإن الأجل من المغيبات التي يجهلها الناس وهو لا يزيد ولا ينقص بالدعاء والتمني وهذه كلها حقائق معلومة لكل واحد من الناس لا تنال شيئا من سمعة أشهب ولا تقدح في شخصيته بوجه من الوجوه فإن سمينا الأبيات التي تضمنتها بهجاء فإنما ذلك لأنها خرجت مخرج الانتصار للنفس والرد على الخصم كما يكون الهجاء غالبا ومن قول أبي العباس ابن سريج الفقيه الشافعي المشهور ولو كلما كلب عوى ملت نحوه أجاوبه إن الكلاب كثير ولكن مبالاتي بمن صاح أو عوى قليل لأني بالكلاب بصير وهذان البيتان إن كان في غير المستوى الخلقي الرفيع لأبيات الشافعي فهما لا ينزلان إلى ميدان المهاترة ومجابهة الخصوم وإنما يكتفيان بنوع من التعريض فيه احتقار وفيه تعال ولكنه لا تشير فيه ولمنذر بن سعيد الفقيه الأندلسي الكبير يذم المتعصبين من الفقهاء عزيريا من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المدارك فإن زدت قالوا قال سفنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك فإن قلت قال الله ضج وأكثر وقالوا جميعا أنت قرن مماحك وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أكت مالكا في تركذاك المسالك وهي أديات فريدة في نقد التعصب المذهبي بطريقة الحوار من غير أن يحيف القائل فيها على مناظره وإنما يحكي قوله مجردا عن كل تعليق ولربما كان فيه تهجم عليه ولكنه لا يقابله بمثله وذلك أدعى للإنصاف وتقرير الحق وترك القارئ والسامع يعترفان به لمن هو له فأي كلام مهذب يعلو على هذا الكلام وهو بعد في سياق الذم لخطة هؤلاء القول أي في هجوهم بصريح العبارة وقارن بين هذه الأبيات وأبيات الشاعر أبي بكر بن الأبيض في الموضوع وهي قوله أهل الرياء لديستمونا موسكم كالذيب يقتل في الظلام العاتم فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسم وركبتم شهب البغال بأشهب وبأصبغ صبغت لكم في العالم تجد بينهما بونا بعيدا في الترفع عن العبارات النابية والاتهامات الرخيصة التي اشتملت عليها هذه وسلمت منها تلك مع أن المعنيين بالأمر هم بالذات نفس الفقهاء المالكية الذين كانوا بالأندلس والشاعران كلاهما من نفس الإقليم ولكن كل ينفق مما عنده فذلك أدب الفقهاء وهذا أدب الشعراء وكل يعمل على شاكلته والنحاة كالفقهاء لهم مذهب سلسي ورواية يرجحونها على الرأي ولنستمع إلى ما قاله أحد أئمتهم من المدرسة البصرية المحافظة في هجو الكسائي وأشيع من نحاة الكوفاء الضالعين مع الرأي والاجتهاد قلنا نقيس النحو فيما مضى على لسان العرب الأول فجاء أقوام يقيسونه على لغة أشياخ قطر بلي فكلهم يعمل في نقض ما به يفان الحق لا يأتلي إن الكسائي وأصحابه يرقون في النحو إلى السلي، وما احسن تعبير الرقي إلى أسفل ما فإنه من التخيلات الأدبية البارعة وكذا القياس وكذلك القياس على لغة أهل قطربل وهي قرية شماليه بغداد اشتهرت بخمرها وكانت مثابة لأصحاب الله والبطالة فإن فيه سخرية لاذعه من القوم ومع أن مضمون الأبيات هو الدفاع عن قضية علمية محقه فإن غرض الهجاء فيها لا يتسم بفحش ولا يسفل إلى سباب وبالرغم من ذلك فإن لليزيدي قصيدة في رثاء الكسائي لما مات هو ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة في يوم واحد وذلك مما يدل على سلامة صدره وأنه لما قال فيه ما قال إنما غضب للعلم وانتصر للعربية فرحمة الله عليهم جميعا والأطباء لهم كذلك في هذا المجال ذكر فمن قول أحدهم وهو جرجيس الأنطاقي يهجو أبا الخير اليهودي المتطبب إن أبا الخير على جهله يخف في كفته الفاضل عليله المسكين من شؤمه في بحر هلك ما له ساحل ثلاثة تدخل في دفعة قلعته والنعش والغاسل قال ابن قسطي وهو من أحسن ما سمعته في هجوى طبيب مشؤوم ولسبيل الدين ابن رقيقة في طبيب قبيح الوجه قالوا خليقهم بالطبيب بأن يرى بالطبع يعدم رونقا وجمالا صدق ولكن لا إلى حد به يؤذي المريض ويفجع الأطفال وله أيضا في طبيب غير موثق العلاج يا سائلا خلي التطبب والتئد فكم تقتل المرضى المساكين بالجهل فتركيب أجسام الأنام مؤجل فلم, فلم لا كلاك الله تعجل بالحل كأنك يا هذا خلقت موكلا على رجع أرواح الأنام إلى الأصل بهرت الوباء إذ كان قتلك دائما وذلك في الأحيان يحدث في فصلي كفل الوصب المسكين شخصك قاتلا إذا عدته قبل التعرض للفصل وللبديع الاسطرلابي يهجو فاصدا وفاصد مرضعه مشرع كأنه جاء إلى ضربي فصد بلا نفع فما حاصل غير دم يخرج من ثقبي لو مر في الشارع من خارج لمات في داخل الدرب خذه إذا جاشت عليك العدى فوحده يغنيك عن حرب إن هذه القطعة كلها مليئة بالنكت غنية بالنوادر تشف عن روح خفيفة وطبع مرح وهي بالصور الكاريكاتورية أشبه منها بشعر الهجاء في مفهومه المعهود الذي يشنع بأخلاق المهجوب ويقع في عرضه ويجعله مضغة في الأفواه ولا غروة فإن أصحابها من أهل العلم وأدبهم هو الأدب الذي يتحكم فيه العقل والذوق السليم ومن لطائف الهجاء قول أبي سعيد العقيلي في أبي بكر الصولي الكاتب وكان له خزانة كتب قيمة إنما الصولي شيخ أعلم الناس خزانة إن سألناه بعلم طلبا منه إبانة قال يا غلمان هاتوا رزمة العلم الفلانة ومن ذلك ما وقع بين الحافظ ابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني وكانت علاقتهما على غير ما يرام فاتفق أن منارة المدرسة المؤيديه بمصر مالت على برج باب زويلة فأكثر الشعراء من القول في ذلك وقال ابن حجر هذين البيتين معرضا بالعيني لجامع مولانا المؤيد رونق. منارته بالحسن تزه وبالزين تقول وقد مالت على البرج مهلو فليس على جسمي أضر من العين وبلغ ذلك العينية فقال وأجاد منارة كعروس الحسن إذ جريت وهدمها بقضاء الله والقدر قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط ما أوجب الهدم إلا خسه الحجري ولا يخفى ما في قولهما معاً من جمال التورية وحسن التعريض مع أن غرض الشعر في الظاهر هو وفق المنارة بانيها، ولهذا الاقتدار على الجمع بين غرضين متنافيين وحسن التصرف في ذلك اشتهر هذا الشعر وتناقله الرواه وهو حري بذلك وقد قال في الموضوع شعراء غير فقهاء أقوال لم تشتهر ولم يحتل بها أهل الأدب وهذا مما يشهد لأدب الفقهاء برجحان وينفي عنه وصمة التخلف في أي ميدان ومثال من نقائض العلماء وتهاجيهم بمثالب الجنس والقبيل كما كان يقع بين الشعراء قديما نختم به هذا الفصل وهو يتشخص في قول الفقيه عبد الملك التجمعه يهجو البربر هم البرابر لا ترجو نوى لهم وسل من الله تعجيلا نوى لهم. لا بلغ الله قلبا منهم أملا وبلغ الله قلبي ما نوى لهم وقوله أيضا فلو كنت في الفردوس جارا لبربر لحولت رحلي من نعيم إلى سقر يقولون للرحمن بابا بجهلهم ومن قال للرحمن بابا فقد كفر وفي قول العلمة أبي علي اليوسي مجيبا له كفى بك جهلا أن تحن إلى سقر بديلا من الفردوس في شر مستقر وتجهل معنا مستبينا مجازوه لدى كل ذي فهم سليم وذي نظر فإن أبا الإنسان يدعوه أنه كفيل وقيوم الرحيم به وبر ومن قال للرحمن بابا فقد عنا به ذلك المعنى المجاز وما كفر وقد قال عيسى إنني ذاهب إلى أبي وأبيكم جاء ذلك في الأثر وقد اخترت هذا المثال من شعر المغاربة ترويجا لأدبهم وتوقيفا على ما لهم من الرسوخ في المعرفة باللغة العربية. حتى ولو كانوا ممن ينتسبون إلى البربر كصاحبنا اليوسي فهو بجزالته وتعمقه في علم البيان لا يقل عن التجمعة في صنعته وبديعه وبيت القصيد أنهما معا فقيهان أذبان وأذبهما مما لا مطعن فيه ولا مأخذ الرساء وسبيل الفقهاء في الرساء هو سبيلهم في المدح. إنما يرثون من يحطى بحبهم وتقديرهم كذوي قرباهم ومشيختهم من أهل العلم والدين أو من يحقق مراد الشرع في إعلاء كلمة الله ونشر ألوية العدل والسلام بين الناس من القادة والملوك المصلحين فرثاؤهم ينبعث عن عاطفة صادقة ولا يكون مجاملة ولا تكلفة حتى إن أحدهم وهو الشيخ رضوان الجنوي قال في ابيات له معينا من يستحق الرثاء من الاموات إذا شئت أن ترثي فقيدا من الورى وتندبه بعد النبي المكرم فلا تبكيا إلا على فقد عالم يبادر بالتفهيم للمتعلم وفقد إمام عادل قام ملكه بانوار حكم الشرع لا بالتحكم وفقد شجاع صادق في جهاده وقد كسرت راياته في التقدم وفقد كريم لا يمل من العطى ليطفئ بؤس الفقر عن كل معدم وفقد تقي زاهد متورع مطيع لرب العالمين معظم فهم خمسة يبكى عليهم وغيرهم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم وتردد تعين هذا العدد في أبيات أخرى لغيره وبعضهم اقتصر على ثلاثة من الخمسة وهم العالم والشجاع والجواد. والواقع أن هؤلاء الأصناف الخمسة هم أكثر من تتناوله المرساة العربية بإطلاق سواء كانت للفقهاء أو لغيرهم إنما إذا غلب على مراس الشعراء أن تكون في الملوك والقادة والأجواد فإن مراسي الفقهاء أكثر ما تكون في الصنفين الباقيين أعني العلماء والزهاد والمهم هو طريقة التناول فقد اشتهر أن بعض الشعراء سئل لما كانت أمداحكم أجود من مراسيكم فأجاب لأننا إذا مدحنا قلنا على الرجاء وإذا رثينا قلنا على الوفاء وبين الباعثين بوم وهذا الكلام إن صح تنزله على الشعراء فإنه لا يتنزل على الفقهاء لأن أمداحهم كما رأينا في باب المدح ليس باعثها الرجاء وهي لا تقل جودة عن أمداح الشعراء فكذلك مراتيهم ليس باعثها الوفاء فقط ولكن الإيمان بشخصية المرضي والشعور بعظم الفاجعة فيه فهي لابد أن تجود كما جادت الأمداح ولا تضعف لضعف الباعث كما قال الشاعر هذا ولما كانت التعزية من الرساء وهي سابقة والرثاء لاحق رأينا أن نقدم أمثلة من قولهم فيها ثم نعقب عليها باقوالهم في الرثاء فمن ذلك ما كتب به الحسن البصري الى عمر بن عبد العزيز تعزيه في ابنه عبد الملك وعوضت اجرا عن فقيد فلا يكن فقيدك لا ياتي واجرك يذهب وكتب ابن عبد الحكم الفقيه المصري الى الامام الشافعي يعزيه في ميت له إن معزوك لا أن على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين ثم المعز بباق بعد ميته ولا المعز ولو عاش إلى حين وهذا البيتان نسب لغير واحد من قالة الشعر ومن المتمثلين بهما والأشبه أن يكون لفقيه مثل ابن عبد الحكم فإن نفس عالم الدين يلوح عليهما وكذلك رأيناهما منسوبين إليه تعزية للشافعي بخط أحد العلماء الأثبات ولما نعي الحافظ الدارمي إلى البخاري أنشد معزيا فيه نفسه إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع وكتب القشيري تعزية في شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وقال الإمام قضى نحبه وصيحة من قد نعاه علت فقلت فما واحد قد قضى ولكنه أمة قد خلت وكتب الصاحب أمين الدولة إلى الوزير برهان الدين يعزيه في ولده قولا لهذا السيد الماجد قول حزين مثله لا بد من فقد ومن فاقدي هيهات ما في الناس من خالدي كن المعزى للمعزى به إن كان لابد من الواحد وللقاضي شهاب الدين ابن الفضل يعزي تقية الدين السبتي في والدته كل مرئ منا سيلقى الردى بذمه إن شاء أو حمده فاسمع أبا الفتح وقيت الردى ولا افتطرت النار من زنده مثلك من يلقى الردى صابرا محتسبا للأجر في فقده فقدت أمى ضرة لم يزل كوكبها المشرق في سعده ماتت وأبقت منك فينا فتا كمثل ماء الورد من ورده ولأبي سالم العياشي معزيا بفقد النبي صلى الله عليه وسلم وما نحن إلا عشبة الموت أنبتت بأرض الردى فالنبت ذاو ومحصد ولو كان حي يستجاز بقاؤه لكان به أولى النبي محمد ومثله قول بعض العلماء فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولما مات العلامة عبد القادر ابن شقرون من علماء فاس قال الناس قد ذهب العلم فأنشد سليمان الحوات هذين البيتين يقولون إن العلم غاضت بحاره وأصبح هذا الغرب من أهله قفرا فقلت لهم في التاودي بن سوده وأعقابه ما يملأ البر والبحر وهي تعزية بمن بقي عمن عم ذهب وفيها غاية المدح للشيخ التاودي بن سوده وكان شيخ الجماعة في وقته فهو جدير أن يتعذى به الناس وهذه التعازي على اختلاف مراتبها في الإحسان تضاهي أحسن التعازي التي تتضمنها كتب الأدب لفحول الشعرة ففيها ما تغلب عليه النزعة الدينية من الترغيب في الأجر والحث على الصبر وما تتخلله النظرة الفلسفية للموت وما يتردد فيه نفس الشعر الجاهلي وكذلك هي تعاز الشعراء من غير الفقهاء على اختلاف في الصياغة وتفاوت في درجات الإحسان وأما المراسل التي قالها أدباء الفقهاء على الوجه الذي ذكرنا فإنما نأتي منها بأنماط مختلفة تنبئ عن قوة عارضتهم وتفننهم في هذا الغرض وإن كنا سنجتزئ بالقليل عن الكثير لأن تتبع ذلك يقول فمن مرثيه لمحمد بن عبد الرحمن البغدادي المعروف بأب الحسن الصالحي في الإمام مالك سقى الله مضم النبي محمدا من الأرض ما يسقي الغمام الهوامع وجاد لقبر فيه أكثال مالك أفاوقه والمسبلات الدوافع فنعم إمام العلم والكوكب الذي أتى نوره في صفحة الدين ساطع عقيد الهدى فينا ومصباح ديننا ومن قوله بالحق والرشد واقع ومن عروة الإسلام في بطن كفه هي العروة الوثقى وبالنصح صادع فإن لم تكن فيما قضى الله صاحباً فإنك للامي بالحق تابع أقمت لنا دين النبي محمد وجاريه والصهرين مد انت يافع وعلمك أعلى العلم فرعا ومخرجا كذا كل علم دونه متواضع لعمري لقد اورثتنا العلم خالصا وقد أوحشت منك الديار البلاقع نقلت إلينا عن مصابيح ديننا بتوفيق رب فضل جدواه واسع فإن لم تكن فينا فعلمك بيننا ندافع عنه من جفا ونصارع بكل بيان من كتاب وحجه لها من قلوب المؤمنين مواقع ستبكيك أرض الناس والناس فوقها وتبكيك في الجو النجوم الطوالع ولابن دريد في الإمام الشافعي مرثية من هذا البحر وهذه القافية يقول فيها ألم ترى آثار ابن بعده دلائلها في المشكلات لوامع معالم يفنى الدهر وهي خوالد وتنخفض الأعلام وهي فوارع مناهج فيها للهدى متصرف موارد فيها للرشاد شرائع ظواهرها حكم ومستنبطاتها لما حكم التفريق فيه جوامع لرأي ابن إدريس بن عم محمد ضياء إذا ما أظلم الخطب صاطع إذا المعضلات المشكلات تشابها سما منه نور في دجاهن لامع أبى الله إلا رفعه وعلوه وليس لما يعليه ذو العرش واضع تتربل بالتقوى وليدا وناشئا وخص بلب الكهل مذهو يافع وهذب حتى لم تشرب فضيلة إذا التمست إلا إليه الأصابع فمن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع سلام على قبر تضمن جسمه وجادت عليه المدجنات الهوامع لأن فجعتنا الحادثات بشخصه لهن لما حكمن فيه فواجع فأحكامه فينا بدور زواهر وآثاره فينا نجوم طوالع ولابن دريد أيضا يرسل إمام محمد بن جرير الطبري من قصيدة طويلة أودى أبو جعفر والعلم فاستحب أعظم بذا صاحبا أو ذاك مصحوبا إن المنية لم تتلف به رجلا بل أتلفت علما للدين منصوبا كان الزمان به تصف مشاربه فالآن أصبح بالتكدير مقطوبا كلا وأيامه الغر التي جعلت للعلم نورا وللتقوى محاريبا لا يمسر الدهر عن شبه له أبدا ما استوقف الحج بالأنصاب اركوبا تجل مواعظه رينا القلوب كما يجلو ضياء سنة الصبح الغياهيبا ودت بقاع بلاد الله لو جعلت قبرا له فحباها جسمه طيبا ورساء ابن ذريد لهذين الإمامين دليل على ما قلناه من أن مراسي العلماء إنما تكون لأمثالهم من أهل العلم والدين وباعثها حينئذ هو التقدير والإعجاب والاعتراف لهم بالجميل لما أسدوه للأمة من خدمة عظيمة في هدايتها إلى معالم الرشد وفتح أعينها على مصادر النور وبذلك يكون الرساء صادرا عن شعور عميق بالفاجعة ومصورا للفراغ الهائل الذي يتركه هؤلاء الأعلام الراحلون في حياة الأمة العلمية والدينية إذ قل ما يخلفون وراءهم من يسد مسدهم ويفري فريهم وقال اليزيدي يرث الكتائية ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وكان قد خرج مع الرشيد إلى خراسان فمات في يوم واحد بالري وصل الرشيد عليهما وقال دفنت الفقه والنحو في الري وهذا رثاء اليزيدي فيهما تصرمت الدنيا فليس خلود وما قد ترى من بهجه سيبيد سيفنيك ما افنى القرون التي خلت فكن مستعدا فالفناء عتيد أثيت على قاضي القضات محمد فأدريت دمعي والفؤاد عميد وقلت اذا ما الخطب اشكل من لنا بإيضاحه يوما وأنت فقيد واقلقني موت الكسائي بعده وكادت بي الأرض الفضاء تميد وأذهلني عن كل عيش ولذة وأرق عيني والعيون هجود هما عالمانا أوديا وتخرما وما لهما في العالمين نديد فحزني إن تخطر على القلب خطرة بذكرهما حتى الممات جديد وهذه الأبيات فيها من حرارة العاطفة وجودة التعبير ما يغبر في وجه كل من يضعف شعر العلماء ولا نشير إلا إلى البيت الأخير الذي يتمثل فيه الصدق الفني بأحسن لفظ وأجمل معنى فهو يبرز حزن الشاعر على الفقيدين ويجعله مرتبطا بالقلب ولا يطلقه اطلاقا وإنما يقيده بحالة الذكر وعدم شرود الفكر ففي هذه الحالة وهي التي تطابق الطبيعة البشرية إذا خطرت على قلبه خطرة من ذكر صاحبيه يتجدد حزنه ويكون كأنما فقدهما لتوه وساعته وذلك مدى العمر وإلى نهاية الحياة ولا أصدق من هذا الشعور ولا أبلغ من هذا التعبير ومن مرات العلماء الشهيرة مرثيه أبي الحسن ابن في الوزير أبي طاهر محمد بن بقيه لما صلبه عضد الدولة ابن بويت ومطلعها علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المعجزات وكان ابن الانباري هذا فقيها صوفيا واعظا يتعاطى الأدب فلذلك ذكرناه مع أدباء الفقهاء ومرثيته هذه تحدى ثلاث مرات أو أربع في اللغة العربية ليس لها نظير وقال الصلاح الصفدي فيها إنه لم يسمع بمثلها في رثاء مصلوب وقيل إن عضد الدولة لما سمعها تمنى أن لو كان هو المرفي بها ولو مع الصلب وكفى بهذا تقريضا لأدب الفقهاء ونظن أننا في غير حاجة إلى إيراد شيء منها لأنها معظوفة وتوجد في كل ديوان ومن أرق المرات مرتية الشريف الحصني في ابن مالك النحوي التي يقول فيها يا شتات الأسماء والأفعال بعد موت ابن مالك المفضال وانحراف الحروف من بعد ضبط منه في الانفصال والاتصال ألم اعتراه أسكن منه حركات كانت بغير اعتلال يا لها سكتة لهمز قضاء أورث الطول مدة الانفصال رفعوه في نعشه فانتصبنا نصب تمييز كيف سير الجبال صرفوه يا عظم ما فعلوه وهو عدل معرف بالجمال أدغموه في الترب من غير مثل سالما من تغير الانتقال وهي على هذا المنوال من كثرة التورية بالمصطلحات النحوية التي يغرب فيها أحيانا ومع ذلك ومع ما في بعض أبياتها من زحاف فإن الصفدي أعجب بها وقال ما رأيت مرفية في نحوي أحسن منها على طولها وشهادة هذا العالم الأديب لها قيمتها في هذا المقام ولقد كان من أثر إعجابه بها أن نسج على طرازها قصيدة فائقة رثى بها أثير الدين ابن حيان النحوي الغرناطي المشهور منها قوله مات إمام كان في فنه يرى إماما والورى من ورى أمسى منادا للبلا مفردا فضمه القبر على ما ترى يا أسفا كان هدى ظاهرا فعاد في تربته مضمرا وكان جمع الفضل في عصره صحا فلما انقضى كسر وعرف الفضل به برهة والآن لما أنمضى نكرا وهي طويلة مثل سابقتها ولكنها سالمة من الزحاف إلا أنها في معانيها عالة عليها فالفضل للمتقدم على كل حال ونحن لم نروي هاتين القصيدتين إلا على سبيل الإحماض والمضاهات لنظائرهما من نظم الشعراء وإلا فلا يغيب عنا أن غرض الرثاء أبعد شيء من هذه الصناعة اللفظية والزخارف الكلامية ويحسن أن نختم هذا الباب بمقطعات وأبيات في الموضوع لأصحابنا الفقهاء بعد أن ألمعنا إلى المراسط طويلة فإن في بعضها إبداعا وبلاغا يستظهر بهما عند المقارنة ويكونان قجة على المنكر فمن ذلك قول القاضي التنوخي أنصون ماء العين من بعد امرئ قد صان منا في الوجوه الماء يا قبره لم تحوي جسما ميتا لكن حويت مكارما أحياء ومنه قول الزمخشري في شيخه أبي مضر، وقائلة ما هذه الدرر التي تساقط من عينيك ثمنتين ثمنتين، فقلت لها الدر الذي كان قد حشى أبو مضر أزني تساقط من عيني. ومنه قول أبي بكر ابن شبرين في خامس بني نصر ملوك غرناطة. بان العزاء فما الذي نبديه؟ في الحزن إلا بعض ما نخفيه يا أيها الغادي يحث قلوصه إيه عن الخبر المرجم إيه أو دا أمير المسلمين فكيف لا نأسى عليه وكيف لا نبكيه قد كان للإسلام عين بصيرة فأصابت الإسلام عين فيه ومنه قول أبي علي اليوسي مصاب لون الأرض نال اديمها لما أنبعت نهرا ولا أنبتت زهرة ولو أن آفاق السماء أصابها لما أطلعت شمسا ولا أنزلت قطرة هذه نماذج وألوان من تعازي العلماء ومراثيهم ليس فيها ما ينتقد عليهم إلا إذا انتقد مثله على غيرهم من الشعراء وهي حرية بالإضافة إلى ما قدمناه من أقوالهم في أغراض الشعر الأخرى أن تنفي عنهم تهمة الضعف في الإنتاج الأدبي وتكم أفواه المتقولين عليهم المتندرين بكلمة هذا شعر فقيه فقد تبين أنها من الكلم الملقاة على العواهن بغير نظر ولا تفكير وإن يبغي عليك قومك لا يبغي عليك القمر كما يقول المثل شعر السير والملاحم هذا فن من الشعر يكاد أدب الفقهاء يمتاز به فيدفع الوصمة عن الأدب العربي التي يلصقها به كثير من النقاد حين يتحدثون عن خلوه من الملحمه أو من الشعر القصصي في الجملة وهو الشعر الذي حفلت به الآداب الأجنبية شرقيها وغربيها وخلد حقبا من تواريخ بعض الشعوب ومواقف بطولية لبعض القادة بحيث يعد نشيد الإنشاد وسجل الأمجاد في الأوطان التي تعتز بما أنتجته قرائح الشعرائها الموهوبين منه وإذا كان بعض الكتاب لا يسلمون بخلو الأدب العربي من هذا اللون من الشعر ويلتمسون له جذورا في المعلقات وبعض القصص الشعبية كسيرة بن هلال وسيف بن زيزان فإنهم يغفلون عن القصائد الطوال الجياد التي نظمها أدباء الفقهاء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومنها ما هو في الظروة من الصناعة الشعرية وبلاغة القول حتى إن الأجيال المتعاقبة من لدى قيلت هذه القصائد لم تفتأ تتغنى بها وتنشدها في المحافل التي تقام بالمناسبات المقولة فيها وتلك مثل قصيدتي البردة والهمزية للبصيري وقصيدة الوتريات للبغدادي فهذه القصائد وأمثالها من شعر السير هي أحق بأن تصنف في شعر الملاحم من المعلقات والقصص المذكورة لأنها أطول نفسا وأكثر حوادثا وأغنى بصور البطولة والكفاح من أجل إثبات الوجود العربي وإعلان رسالة الإسلام المقدسة التي أحلت العرب محل صدارة بين الأمم ذات التاريخ المشرق والمجد العريق وهل تقاس معلقة عمر بن كلثوم مثلا بقصيدة البردة وما اجتملت عليه من فنون القول كالنسيب الذي يرقق الطباع والحكمة المزكية للنفس والإعلان عن مولد صاحب الدعوة الإسلامية صلى الله عليه وسلم وما صاحبه من الآيات والعجائب ما صح منها وما يروى عن طريق الرؤى والتجليات لأن المقام للخيال الشعري أكثر مما هو للتحقيق العلمي ثم ذكر جهاده بعد النبوة بإعلان كلمة الله وما لاقاه من المشركين من مقاومة وأذى واستماتت المؤمنين به في نصرته وتأييده حتى على الحق وانتصر دين التوحيد على خرافات الجاهليه ووثنيتها واندفع المارد العربي إلى فتوحاته وتوقيب سيادته على العالم بالقوة والعلم والدين الجديد الذي كشف الران عن القلوب وفتح العيون على الحقيقة وهدى الناس إلى الصراط المستقيم هذه القصيدة العظيمة التي لم يملك أمير الشعراء أحمد شوقي نفسه حتى عارضها بقصيدته نهج البردة فجال مثل البصير جولات في ميدان الإشادة بالدعوة المحمديه وجهاد المؤمنين من أجل نصرتها ولكن بلغة العصر وفكرته فكان من ضمن ما قاله فيها مفندا للمتقولين على مشروعية الجهاد في الإسلام قالوا غزوت ورسل الله ما بعثت لقتل نفس ولا جاءوا بسفك دم جهل وتضليل احلام وتفطقه فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما اتى لك عفوا كل ذي خطر تكفل السيف بالجهال والعمم والشر ان تلقه بالخير ضقت به زرعا وإن تلقه بالشر ينحسم ويقول في حضارة الإسلام ومقارنتها بالحضارات الشرقية والغربية. واترك عنسيث إن الملك مظهره في نهضه العدل لا في نهضه الهرم. دار الشرائع روما كلما ذكرت دار السلام لها ألقت يد السلم. كيف لا تكون البردة ملحمة شعرية؟ وذلك مضمونها. وهذا تأثيرها حتى في أكبر شاعر عربي في عصرنا الماضي أتكون الإلياذة لهوميروس ملحمة لأن بطلها أخيل والإنياذة لفرجيل كذلك ملحمة لأن بطلها إنياس ولا تكون البردة أو الهمزية ملحمة لأن بطلها محمد بن عبد الله أخشى أن تكون بدعة فصل الدين عن الدولة تسربت أيضا إلى الأدب وزلت إبعاد الدين عن القومية شملت حتى الشعر ولذلك يغض كتابنا نظرهم عن هذه الأعمال الأدبية الرائعة التي تمت إلى الدين والدين الإسلامي بالخصوص بصية أو سبب وهذا بالإضافة إلى تزهيد بعض إخواننا السلفيين في هذه القصائب